فقلنا اضربوه ببعضها بجا مگوت قوم موسى اضربوه ببعضها ابي كشتي الهندك شبي اشتري بدا لا شوي اللا شيء ابي حشتري اللا شيء بيتي اللي بدا بحسيت لي انا بحس حشتري جبرك لي بدا دصخ ببيت ضاعت كشتيه روح بيتي دو بشتاه اوي اس كشتي ابي بجوان جواك رابن افکش می‌روه و کشته اینان، قلبه جلی دان، لی دان، خدته عالی ساخت. و افکشی اها، ابروکت. و گوته فلان کسی، اسی کشته. كذلك یعنی کجا و خدته عالی افکشی اها ساخته، پشتی مرد دنیای ده. آهوصا، یحیی الله الموت ها، خدته عالی میری است ساخته. دساختن پشتی می‌رن. بجا بخو عبرت و درسای اينرو عقل ويريكم آياته انشودت آيات خوف نيشان السلم مضبوط لعلكم تعقلون بل كهين بيت ايته تعالى جهن دزان ظان جلك دزان محمد صلى الله عليه وسلم يرز جوا اتوان اخفت نادا او اخفت بيج بل كه د وبار وباريقين